بسم الله الرحمن <سؤال> هل اتاك حديث الغاشيه وجوه يومئذ خاشعه عاملة ناصبه تسقى نارا عين انيه ليس لهم طعام الا من لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه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 وإلى كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما